إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا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 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم